ومن ثمرات النخير والأعناب تتخذون هنا لم يكن نسقيكم هذا تدخله الصنعة الآدمية يدخله تدخله الصنعة الإنسانية تتخذون منه سكرا ورزقا حسن أما الرزق الحسن مثل الخل والزبيب والدبس وأضراب ذلك هذا يؤخذ من ثمرات النخير والأعناب قال ربنا قبلها سكرا ولم يعقب ولم يقل سكرا حسنا كما قال في الرزق فهذا أول إيماء في القرآن على أن الخمر سيأتي عنها شيء آخر والخمر إنما سميت خمر لأنها تخامر العقل فتغطيه فيصبح المرء قد ذهله السكر لا يعي ماذا يصنع وهذا كما قلنا أول إيماء في تحريم الخمر ويمكن أن يقال إنها أول آية نزلت في الإشارة إلى أن الخمر ستحرم الخمر كانت متغلغية في المجتمع العربي شيء لا ينفك من حياتهم في مجالسهم في أحوالهم حتى لما ذكروا الشعراء الجاهليين قالوا أشعر الشعراء امرء القيس إذا ركب أي إذا صعد ورغب في الصيد والنابغة إذا رهب أي إذا خاف واعتذر وقد كان للنابغ اعتدار جميل مع النعمال ابن المنجل نبعت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأل من الأسد فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتاع واسع وقالوا والأعشى إذا طربت أي إذا سكر فكانت الخمر مغلغة حسان يقول فنشربها ونشربها فتتركنا ملوكا وعسدا لا ينهني هنا اللقاء المنخذ اليشكري يقول فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير والخورنق والسدير قصور مشرفات عظيمات أعلام في الجاهلية فكانت شائعة ذائعة في حياتهم فلهذا كان من أنسب لكن تزع مرة واحدة وهذا أسلوب القرآن العظيم فجاءت الإشارة والإيماء سكرا ورزقا حسنا